Maha Tarafat Kafi bi-Israq Wa-ana al-abiku ar-jur saan l لخلاصا من الله ظنك قد أذبت ذنب قلبي وأحالى الفطوى إعثى قد أذبت ذنب قلبي wa halan al khatwa i'fa tanfir ilahum gam bi wa'inni ya sratin kad za'tu mukhlishan ya'udati fi kurbati wa atai tulajan fi munyati فأجرني النار وارحم يا إلهي وحدتي فلاك العتبى لكي عني تعفو ربي للرحمة لكي العدن أغفو فأنا شيطان ثامي أغفو falaka al'utba lkayanni ya'afu rabbina arhamatika al'adli ahfu fa ana shaytanatami ya'afu اجيني ما تمنا ترى فتك في بي اسران وانا انا ابي ارجو لي خل عصا ذنب قلبي وأحى على الفطوى إعثى وأنا الآن ربي قو أرجو لي خلاصا من نظل قد أذعب الذنب قلبي وأحى على الفطوى في الله اللهم دم بي واقني الاطرجي خذع ان اخلصا يا عوداتي في كربتي واجئت لاجيا يا غايتي في منيتي فآجرني النار وارحم يا إلهي وحدتي فلك العطبى لك قمي تعفو ربي للرحمة لقل العدل أغفو فأنا شيطان كامي أغفو ربي للرحمة لا تلا للعدني اغفوا فانا شيطان ثاني يا في كربتي وااتيت لاجئا نيتي فاجلني نار الرحم يا اله انا شيطان فاميا اطفو فلم في <تصفيق> عند والبسوا بالان لا ما طف كلي والعا حسن بالله والله قد اعذبت تضنق قلبي واحل الخطو اعثار یا ترتی کچا ان تو مخلصن یا لا ینتغا یاتی فی منیتی فاجرنی النار الرحم halika anni ya ta'fu rabbina ar-rahmatila lil-'adli affu fa ana shaytan samia affu al-'utbalika al haribina ومنجي المتعب الهالكين يا مجير الخائف الهاربين ومنجي المتعب الهالكين وملاذا ومعهد العائدين ربي إن قلبي قد صامت من عذابك انني الفقير فاملئني من سواعبك ربي انني قلبي قد خاف من عذابك انني الفقير فاملئني من سواعبك اشراب بعدها لي فيك اشقى واذوق ويل بالحسرات حلقه إنني انجو من النيران عتقا هو ولدتني امي في احضن بالشقاء ليت لم تلدني وهسلمت عنائه هو ولدتني امي في احضن ايtoCharArray دند هيا ما فيك اشقاء واذوق الويل بالحسرات حلقا إنني انجو من الثيران عتا ولا نلدني امي في احضاب الشقاء ليت لم تلدني وسلمت على ربي إن قلبي قد خاصة للعذاب إنني الفقير فملأني من ثوابك فملأني من ثوابك فملأني من ثوابك أترى بعدها يا ميفيك أشقى وأذوق الويل بالحسرات حلقا إِنَّنِي أَرْجُو مِنَ النِّيرَانِ عَتْقَى أَتُرَى بَعْدَهَا يَا نِيفِكَ أَجُقَى وَأَذُوقُ الْوَيلَ بِالْحَسَرَاتِ حَرْقَى إِنَّنِي أَرْجُو مِنَ النِّيرَانِ عَتْقَى وَلَدَتْنِي أُمِّي كَيْ أَحْضَى بِالشَقَائِهِ لَيْتَ لَمْ تَلِدْنِي وَسَلَّمَتْ عَنَائِهِ ولدتني أمي كي أحظى بالشقائه ليت لم تلدني وسلمت عنائم <تصفيق> صبيبي ويجهي فلا تغلق البابا صبي إليك عني ذنبي قد تابا أعلقت فيك رجائي فما خابه من سار نحو أطى يا كطلابه ربي بوجهي فلا تغلق الباب قلبي إليك عن الدم بقت تابه أعلقت فيك رجائي فما خابه من سار نحو أطى يا كطلابه ربي فصفي بروحي المشارب بل يغني بالطول أحلى الرغائب أنجيح بحشري جميع المطالب واخضي بفضلي ككل المقارب ربي فصفي بروحي المشارب اللي ادني بتقو لي احلى الغايب انجي المطالب واقضي بفضله كل المعارين وقت ما يا ربي بالخيري اعمالي اتحرك على راحتك لا قدام على راحتك على راح حاط حبيبي صدرك باصل باصل يا علي يا علي يا ربي بالخير أعمالي ترتبي يا اللقاء كل آمالي تم اي يا ربي بنخيري اعمالي ترتبي يا اللقاء كل آمالي الشبتات فيك يا ربي اذيالي يا رحمان قد شكو توك احوالي تم أيا يا ربي بك خير اعمالي حقق بي يا كل اماني تشبثات فيك يا ربي يا ذي عالي يا رحمان قد شكوتك احوالي اخاف يوما ابوسا مريره شر بهين جليم مستصيره فواقني يا إلهي السعيرة ولا أفني نظرة وسرورا أخاف يوما عبوسا مريرا شرون بهيا ينتلي مستطيرا فواقني يا إلهي ولا أفني نظرة وسرورا وسرورا وسرورا ربي بواجهي فلا تغلق الباب قلبي إليك عن ذنب قد تاب وانتهد وانتهد حبيب أريد لطم بس ربي بواجهي فلا تغلق الباب قلبي إليك عن ذنب قد تاب لاقت فيك رجائي فما خاب فانسارنا وحعط ياك خير اعمالي حقق كل اعمالي تشبثت فيك ربي يا علي